في هذه الحلقة من البرنامج نفتش حوالي 60 ألف رحلة جوية عالمية في مطار جون كينيدي كل عام أخبرتنا بأنك تقوم بهذا منذ سنوات وقمت بعدة رحلات والآن تقول لي إنك لا تعرف كنية الرجل؟ لا أحد ينقل هذه الكمية من الكوكايين إلى أمريكا ولا يعرف بالأمر أنت رحل الاعتقال بتهمة إدخال المخدرات إلى البلاد إنه جهاز تقصي شعاع. إنه أمر يجب أن نقوم به حالاً هذه المقابلة الأمر برمته سيغير حياتك في مطار جونيف كينيدي في نيويورك تتم مصادرة بضاعة مهربة بملايين الدولارات كل سنة ويعمل الضباط مع عملاء قسم الأمن القومي على مدار الساعة لوقف تدفق البضائع والمخدرات غير القانونية إلى البلاد مهلا، توقف وضح لي الأمر هذه ليست الحقيقة توقف عن القول إنك تخبرني الحقيقة لنسر قليلا نحن وحدة المخدرات والتهريب هدفنا الأهم هو البحث عن أشياء يجب أن تدخل الولايات المتحدة سواء كانت مخدرات أو أي شيء قد يضر بالبلاد بشدة ماذا لدينا؟ مزيد من الطعام أم الملابس؟ مزيد من الطعام الطعام بلا الملابس لن يرسلوا الكمية الأساسية هذا نادر ما يفعلونه الآن هو محاولة إرسال الكثير من الكميات الصغيرة مرة أخرى بعضها يتمكن من الدخول ومعظمها لا احتجز قسم الجمارك وحماية الحدود رجلاً لديه أشياء مثيرة للريبة في حقيبته، وكأنه ساعي بريد يعمل في شركة فديكس البريدية. يقوم باخذ الرزم من بلد أجنبي وينقلها إلى هنا مقابل أجر. تلك الحقيبة هي حقيبة المفردة ستذهب إلى خدمة السعاء. ستذهب إلى خدمة السعار. الحقيبتان الأخريان ستذهبان لساعات آخرين. ماذا كان فيها بالضبط؟ هل كانت سترات؟ سترات جديدة؟ جديدة تماماً هل يمكنك إخراجها؟ هل قال إنه سيبيعها أو إنها لشخص آخر؟ لا، ادعى أنها حقيبته وكل شيء في داخلها يعود له <تصفيق> انظر إلى هذا، إنه كوكايين ضباط الجمالك وحماية الحدود بارعون في اكتشاف طرق الاخفاء المتعددة التي يستخدمها الناس لتهريب المخدرات إلى البلاد المخدرات مخبأة ضمن بطانة السترة وكانت ملسقة بنوع من المعجون الأمر الأهم هو أن نحرص على أن نخرج كل حفنة من الكوكايين من مخبأها وهو في هذه الحالة السترة زار رجال الجمارك رجلا يحمل كمية كبيرة من المخدرات لكن واجبنا كقسم التحقيق في الأمن القومي أن نعرف إلى من ستذهب أنت تتكلم الإنجليزية صحيح؟ صحيح اسمع لنكن واضحين أتوافق على التحدث إلينا من دون حضور محام أريد أن أتحدث إليكم ما لم أصدف شيئا أجده مثيرا للشبهة لا بأس إن وافقت على التحدث إلينا من دون حضور محام فهذا أمر جيد يمكنك التوقف في أي بتأكيد. وقت هذا دعني حق. أشرح لك ما يحدث هنا حاليا أن ترحن الاعتقال بتهمة إدخال المخدرات إلى أمريكا أتفهم؟ انظر إلي من المهم جدا أن تنظر إلي لنفهم ما يحدث هذه كمية كبيرة من الكوكايين مفهوم ربما تسجن الآن حالا أريد أن أعرف كيف وصلت هذه المادة إلى هنا أنت أحضرتها طبعا وكنت ستسلمها لشخص ما أريد أن أعرف من هو مفهوم؟ والأهم أريد أن تقول الحقيقة إن كذبت ولو بحرف واحد سنوقف هذا مفهوم؟ أنا هنا لمساعدتك الآن أريد أن أسمع القصة منك إن اعتقدت أنك تعبث معنا فلن نساعدك حسنا سيدي زوجتك وابنك في الغرفة الأخرى والآن أريد أن أفهم حقيقة ما يحدث أظن أنني ضحية وأنا بريء أنا لست بريئا من إحضار الحقائب لكنني لم أكن أعرف ماذا كان فيها حسنا لما لا تبدأ؟ أنت تقول إن هذه ليست مخدراتك اشرح لي الآن لمن كانت هذه الحقيبة؟ السينيور جورج حسنا من هذا الجانب لو تمكنت من عبور المطار وذهبت إلى المنزل بمن كنت ستتصل؟ سأتصل به به مباشرة وماذا يفعل هو؟ هل يتصل بشخص آخر ليأتي؟ يأتي هو أو يتصل بشخص ليأخذها كنت أفهم أنهم يأخذونها إلى مكتبه حيث يضعون كل شيء ويجرون جردا للبضاعة التي وصلت والتي لم تصل إذن هو هنا ثم يعطيها للناس طبعا كل ما يعرفه هو أن شخصا أتى إلى مكتبه في البيرو وأعطاه السترات ولم يلاحظ أي شيء ثم أعطوها لي وهذه المرة لم أفتشها لو أنني فتشتها لا أعرف بصراحة إن كنت سأجد المخدرات لأنني لم أرى أو أسمع من قبل بأي شيء كهذا في السنة الماضية كم حقيبة أدخلت تقريبا؟ ربما حوالي العشرين حقيبة وكم تكسب من كل حقيبة؟ من البيرو إلى هنا خمسين دولاراً من هنا إلى البيرو مائة وخمسين تفعلوا دولاراً هذا لكسب المال؟ هذا هو عملك؟ ليس لأكسب لي المال حقاً بل لأتمكن من العيش طالما أنني لا أنفق خمسين دولاراً لن أخذ أي حقائب أتصل بالساعي وأقول هل لديك حقيبة؟ أنا مستعد للخدمة مقابل 50 دولاراً وكما أخبرتك لم أواجه مشاكل في هذا الأمر من قبل دعني أخبرك ما هي المشكلة المشكلة هي أنك أدخلت مخدرات إلى البلاد وهذه الحقائب لك الآن نحن نرى سعاة حقيقيين هنا، سعاة رسميين حتى سعاة غير رسميين، هؤلاء الناس لديهم وثائق، يعرفون مع من يتعاملون. لا أصنف نفسي كساع رسمي لأنه ليس لدي شيء كهذا، لكنك أخبرتنا للتو بأنك تفعل هذا منذ سنوات وقمت بعدة رحلات، والآن لا تعرف كنية الرجل حتى، تأخذ أشياء منه وتحضرها إلى الولايات المتحدة وتذهب إلى منزلك ويأتي أحد ويأخذها. هذا عمل ساع مخدرات نموذجي، كنت أخذ الأشياء من مكتبه أو أوصلها إلي لكن هذا يحتاج إلى كثير من الوقت وأنا يهمني الوقت لأنني في حالة تنافس أنا أعمل وفق ذهنية سكان نيويورك طوال الوقت والسنة الماضية هل قلت أنك تعمل وفق ذهنية نيويورك؟ أريد أن أتحدث إليكم قليلاً لو سمحتم كارلوس منحني لحظة يمكننا ناتيا بشرطي ليقف هنا؟ أجل هل كان يتسلى بهذا الشكل طوال المقابلة؟ هناك إحاءات تعني أنه ليس في مازل لقد تركناه يضع أساسات قصته والآن حان الوقت لنحقق فيها حسنا معلومة هامة لقد كذب فورا على ضابط الجمارك وحماية الحدود بشأن الغرض من رحلته ومحتويات حقيبته يجب علينا إذن أن نواجهه بهذه الأمور يمكنك البحث في الصناديق كل يوم لأسابيع وأسابيع ولا تحصل على أي شيء ثم ذات يوم تأتي ويحالفك الحظ فجأة تبدو كحبوب دواء لنرى ما هي علينا دوما التفوق بالتفكير على الأشرار علينا أن نعرف دوما كل طرق الإخفاء علينا أن نتقدم عليهم هذه الأشياء هنا إنها حبوب دواء نعرف هذا بشكل مؤكد هناك بعض الإخفاء يبدو أنه مسحوق ليس هناك تصريح على هذا الطلب إنه ذاهب إلى كاليفورنيا سان دييغو هذه الرزمة من مومباي في الهند يبدو أنه ألبهم صور تفوح منه رائحة مواد كيميائية ثمة اخفاء هنا بتأكيد يبدو انه في الغلافين يوجد فيهما مسحوق من نوع ما في الداخل انهم يستخدمون في الداخل ورق الكربوني ايضا ويحاولون اخفاءه بالنظر إلى اللون مرة أخرى يبدو كأنه هيروين لكن يجب علينا فحصه يمكنكم رؤية المسحوق هنا حسنا علي أن أكون حذرا جدا لأنه إن كان هذا هيروين فأنا لا أريد استنشاقه سنأخذ هذا إلى غرفة الحجز حيث سنفحصه ونتأكد من ماهيته مرحبا بوريس ماذا لديك هنا؟ يبدو أن لدينا هيروين وبينما كنت أفتحه شققته وأحاول ألا أستنشقه سأستخدم قناعا يجب أن يحدد هذا ما إن كان هذا هيروين أم لا يجب أن يتحول إلى الأخضر الغامق إن كانت المادة هي الهيروين وهذا ما لدينا هنا هيروين ثمن ونصف كيلو جرام الهيروين في الشارع الآن حوالي 25 ألف دولار ولدينا حوالي ربع كيلو هنا أكثر من ربع كيلو جرام بقليل لذا لدينا منه ما يساوي في الشارع حوالي 13 ألف دولار سيستاوي شخص ما بالتأكيد شكرا لك بوريس أحسنت يا صديقي سنتصل بالقسم الهجرة والجمارك الذين سيقومون بتسليم تحت السيطرة وسيتم اعتقال شخص ما إنه يرتدي منامته لا يمكنك تفتيش كل حقيبة تدخل هذا المطار حقا إننا نقوم بالاختيار نحاول أن نتخلى عن الحذر في أي وقت أو أي شيء يمكن أن يحدث هذا جهاز تقصي إشعاع أكثر ما يهم قسم الجمارك وحماية الحدود هو الإرهاب منع الأشخاص الذين ينوون إذاء هذه البلاد أجهزة الإنذار تنطلق إنها لحظة خطيرة جدا أكثر ما نخشاه هو نوع من الأجهزة المشعة أو قنبلة نشر الإشعاع أحدهم يحضر اليورانيوم أو بلوتونيوم أو شيئا يمكنه أن يسبب الأذى هذه الرحلة الثلاث التي تقلقنا قادمة من الباكستان ومصر والكويت أنت مهلا توقف توقف تحاول الحفاظ على هدوء أعصابك لأنك لا تريد أن يصاب العامة بالذعر فإن بدأت بالصراخ قائلا لدينا إنظار أشعاع سيبدأ الناس بالتسارع إلى الباب ويؤذون بعضهم البعض وستعم الفوضى هل يرتفع؟ وصل هنا خمسة أو ستة افصل هذه عنهم. وصل إلى أربعة أو خمسة. تستطيعون ترجمة كلامي؟ ما هو عمله؟ لا؟ مهلا؟ ماذا؟ حالياً لدينا سيدتان لا تتحدثان بالإنجليزية. نحاول إحضار مترجم في الوقت الحالي. ما هي اللغة؟ الباجتو. حسناً، الباجتو نعم. قدم لي خدمة. أبعد كل منهما عن الأخرى. مكانك. سنعود الآن إلى أربعة أربعة ثلاثة ثلاثة أربعة شيء ما في هذه المنطقة قد تحتاجين إلى قراءة الجهاز إنه مستدير لنفتح الحقيبة باول هل أفتح الحقيبة؟ نظن الآن أننا عزلنا مصدر الإشعاع أبعدنا سيدتين عن حقائبهما ويقوم الآن الضابط إلياس بفحص الحقيبة لتأكد من أنه لا يوجد شيء فيها إنه جهاز تقصي إشعاع ماذا تقرأ؟ إنه ليس هنا إنه هناك من معه جواز سفر؟ لا عليك بينما كان يجري فحصا للحقيبة كان الرقم على جهاز تقصي الإشعاع ينخفض باولز إنه هناك اهتم بالأمر علينا أن نجد المصدر الآن لأنه ليس الشخص الذي يفتشه كما هو واضح انتظر قليلا سأسير على الخط الجانبي الآن في حال كان ذلك الشخص يقف خلفنا لأن هذا الجهاز يقرأ الإشعاع من مسافة بعيدة سيدتي ابتحي هذا رجاء يمكنك أن ترى انظر إلى هذا إنه يرتفع يعطي رقم 6 خضعت تلك السيدة ذات الحجاب الأبيض لرنين مغناطيسي؟ أجل صحيح سيدي أخضعت لإجراءات طبية مؤخرا؟ نعم منذ خمسة أيام شربت شرابا من أجل فحص الغدة الدرقية. الغدة هذا كل شيء نعم إنه صباغ ويحتوي على القليل من مادة المشاعر 17 ميلي جراما نعم أنت تعرفين هذا إذن أين حقائبك؟ كل شيء في حقيبتك هنا؟ لدي حقيبة واحدة حسناً لو سمحتي ابقي هنا كان هذا موتراً للغاية كان الجميع مستائين لأننا لم نجد المصدر هل وجدتم شيئاً؟ نعرف بالتأكيد أنها هي المصدر ولا تبدو مذعورة جداً هذه رحلتهم الأولى إلى هنا يا لها من تجربة كانت صعبة عليهم أهلا بكم في مطار جون كينيدي لكنهم سعداء في نهاية لم يحدث أي ضرر كانت النتيجة جيدة إذا تسببوا في وميض الجهاز فسنتحدث إليهم حتما يجب أن تقوم نقاط التفتيش بالاهتمام بذلك سنعتني بالأمر هنحن ذا قامت بخطوتين خطوتين ودعا اهتمني بنفسك شكرا لكم شكرا العفو سررت بلقائك أيضا يمكنكم أن تروا هنا أنها تخرج مبتعدة والرقم ينقص نحن بأمان هذا كل شيء عمل جيد إذن أنت تحصل على خمسين دولارا لتحمل هذه الحقيبة وهذا هو السعر الدائم الذي تأخذه مقابل حمل الحقائب من هناك إلى هنا ما هو عملك؟ أنا عالم أحياء منذ متى توقفت عن عملك؟ منذ حوالي سنة ونصف لذلك دخلك الوحيد الآن بالإضافة إلى نقل الحقائب مقابل خمسين دولارا من زوجتك لقد استقالت من عملها منذ حوالي سنة أيضا. مهلا مهلا هي لا تعمل في لانشالي لا استقالت في تشرين الثاني نوفمبر منذ ثلاثين يوما سقالت قبل يقاسف. أربعة أو خمسة أشهر أجل أنا لا أعمل في مصلحة الضرائب أنا أضيف الأرقام هنا وحسب لا أحد يعمل في منزلك لا أنت تكسب خمسين دولارا مقابل كل حقيبة كما قلت أنا من يدفع ثمن البطاقات؟ أنا لا أعتبر الأمر مكسبا ماليا لا لا لا, لا, لا. أنت لا تفهم عليه لا أحد يعمل في منزلك صحيح لا أحد يعمل كيف عندما كنت أعمل كنت أجن الكثير من المال لكنك كنت تفعل هذا عندما كنت تعمل أيضا نعم البطاقات تكلف 300 دولار كيف تدفع ثمنها أنا أملك المال من أين تأتي بالمال من من مدخراتي كم تملك في مدخراتك في مدخراتي؟ أقصد أنا أحاول أن أفهم كيف يمكنك دفع تكاليف هذه البطاقات؟ أملك حوالي ستين ألف دولار في مدخراتي. من عملك أم من شيء آخر؟ من عملي كعالم أحياء يا سيدي كم دخنك كعالم أحياء؟ مائة ألف دولار أين كنت تعمل؟ رهوي نيوجيرسي. عليك فهم خطورة ما تفعله هنا حسناً حياتك كلها أمامك لكن هذه المقابلة وكل ما يحدث فيها سيغير حياتك أتفهم؟ لقد عدت إلى هذا المطار وقلت للضابط عندما تحدث معك هذه عائلتي ونحن ننتقل إلى هنا وهذه هي كل حقائبنا وحاجاتنا كنت تعرف أن هذا لم يكن صحيحا لماذا فعلت هذا؟ أنت تعرف من يفعل هذا إذن كارلوس توقف عن العبث معي ومع رجالي أتفهم؟ أعرف أنك وافقت على التعاون أقدره لكذلك أعرف أنك تهتم بزوجتك ونحن سنتحدث معها الآن وسنرى أي تفاهات ستخبرني بها ابدأ مجدداً كارلوس لنبدأ منذ متى تهرب المخدرات إلى أمريكا؟ هل هذه رحلتك الأولى؟ لم أهرب مخدرات قط هل هذه أول رحلة تهرب بها المخدرات؟ لم أكن أعرف بوجود مخدرات في فتح حقيبات لا أحد يدخل هذه الكمية من الكوكايين إلى أمريكا ولا يعرف بذلك أخبرني بالحقيقة إذن سيدي أنا أقول الحقيقة لقد كان يكذب اختلق هذه الأكاذيب واحدة تلو الأخرى أوهمنا بأنه كان يتحدث عن حقيبة أخرى هذه التفاهة هو يعرف ولا بد أن نجعله يعترف إليك معلومتين تم طرح سؤال هل هذه حقائبك؟ ما الأمر هنا؟ أنا أنتقل هذه حاجياتي أنا أنقل زوجتي إلى هنا كذب على ضابط الجمالك وحماية الحدود ولم يقل أنا أعمل في إيصال الطرود هذا أمر يجب أن نضغط عليه به هل تحدث أحد مع زوجته؟ لا أظن أن علينا التحدث إليها لنعرف ما إن كانت هذه القصة الأساسية التي رواها متطابقة ما رأيكم أن تبدأ بهذا؟ لا بس سأتابع مع عندي أنت تفهمين سبب وجودك هنا صحيح؟ لماذا تم إيقافك؟ أجل ثمت الكثير من المخدرات في إحدى الحقائب التي أحضرت معها. تقول no teníamos conocimiento de eso yo sé que llevar maletas de aquí a lima son 150 dólares por maleta 150 دولار مقابل أخذ الحقائب من هنا إلى ليما ومن ليما إلى هنا بين 50 إلى 80 دولارا. ما هو الإجراء المتبع عادة عندما يأتيني إلى هنا ويحبطاني في نيويورك؟ lleva las maletas a منزلهما ثم يأتي أناس لأخذ الحقائب التي أحطراه. من جورج. جورج؟ أجل. المحصول الأول في كسب المال في البيرو ما هو؟ الكوكاين حسناً أنت تعلم هذا صحيح. تعرف أن الناس يهربون المخدرات إلى البلاد وأنك تحت المراقبة من أجل هذا يجب أن لا تهرب المخدرات لأن هذا خطير ويوقعك في المتاعب هذا واضح حسناً نعم. إذن أنت تفتش حقائبك أنا أفعل حسناً لكن في هذه المرة لم أفعل إذن أنت لا تفكر أنه ربما يكون هناك شيء ما في حقيبتك؟ أيها الضابط لا لا أجبني ألم تفكر بهذا؟ هل خطر على بالك؟ أنت تتفقد الحقائب. إبعادة لقد خطر في بالي لأن جدتي كانت ترفض أن أخذ أي شيء لكنها تتصرف كجدة دوماً أنت تعرف أن الناس يدخلون المخدرات إلى البلاد وجدتك كانت قلقة بشأن إحضارك الأشياء إلى البلاد لأن الناس يدخلون المخدرات إلى الولايات المتحدة ثم تظن أن الناس سيصدقونك بالطبع لن يفعلوا لدي علاقة مع هذا السيد منذ ثلاث سنوات لديه عمل هنا نعم لديه عمل جيد هنا إنه يهرب المخدرات هذا هو عمله من خلالك صحيح كان يجب عليك أن تعلم هذا وهذا كل ما يهمنا الآن يمكنك مساعدة نفسك كما قال سيد وونغ وتخبرنا بالحقيقة لأننا كدنا نحسم الأمر لن نضيع المزيد من الوقت أنا لا أعمل لدى تاجر مخدرات لديه مؤسسة متواضعة جداً من أجل, من أجل خدمة السفر من لديه لائحة ما تحمله إن لم تكن تحملها شركة ليماترافيلز كم حقيبة أعطاك؟ واحدة ماذا لديكم؟ ماذا قالت؟ تحدثت إليها لم تكن متوترة إطلاقا قصتها تطابق قصته بالكامل خسر عمله منذ سنة ونصف فلماذا استقالت من عملها؟ قالت إنها استقالت ماذا تظن أنها كانت ستفعل؟ ثمت أسئلة بالتأكيد قال شيئا عندما بدأ تلك المقابلة وهو أنه عندما بدأ يأخذ الحقائب كان متوترا وكان مرتابا كان السبب أن جدته كانت مرتابة حقق من هذا اسأله عن السبب هل هل كان متوتراً لأنها أول مرة أم من الرحلة؟ الجدة كانت متوترة إذن كانت الجدة ذكية كفاية برأي علينا استجوابها لماذا استقالت؟ و... وماذا تأمل أن تفعل هنا؟ أجل وما تشترت البطاقات؟ لنرى إن كانت قصتها تطابق قصته ثم نعود أنا وأنت إلى هناك ونطرح عليه سؤالاً عن خطته إنه ينتقل للعيش هنا لكن بدون عمل المهم أن تقول لي الحقيقة أنا وأنت وحدنا الآن لحظة لا تتكلم لا أريد سمع قصة كهذه أريد سمع القصة وأريد أن تكون القصة منطقية ليس هناك أي منطق في قصتك انتظر واستمع إلي نكاد نحسم الأمر سمعنا ما يكفي حسناً إن أردت إخبارنا أي شيء جديد فلا بأس لكنني لا أريد سمع القصة نفسها التي أخبرت بها اتفقنا؟ فكر إن كان لديك شيء جديد تخبرون به لا بس إن كان كل ما قلته هو الحقيقة لا بس ستكون بخير سنلتزم بهذا لكن انتهينا الآن حسنا سننهي الأمر ونأخذه إلى الطابق العلوي سأرى أين وصلوا مع المرأة علينا الانتظار ما إن كنا نصدق أنه تعرض للخداع ليقوم بهذا أو ما إن كنا نظن أن دخله الحقيقي ياتي من احضار رزم المخدرات إلى أمريكا لذلك ليس لديه عمل لا يعمل كعالم أحياء ويأتي برزم المخدرات إلى هنا ويكسب الكثير من المال وزوجته استقالت ويمكنهما الانتقال والعيش في أمريكا لكنه لا يعترف بهذا وعلينا الانتظار الأمر صعب لأن لدينا ولدا هنا ولدا عمره سنتان أو ثلاث سنوات يراقب والده يقيد بالأصفاد هذا ليس جيدا ليس جيدا إن أثبتنا أن هذا الرجل كان يعرف بما يحدث فستتمزق هذه العائلة إنه المكان الوحيد الذي يمكننا جعلكما تجلسان فيه ليبقى الباب مفتوحا ما هذا هنا؟ عندما ينتهي ضربني على ظهري ماذا تقول؟ هذا رائع فعلا لا شيء تغير حتى الآن نحتاج إلى وضع خطة اسمعوني ستكون هذه آخر فرصة له سنقول لديك ولد هنا ونحن في الطابق العلوي الآن وسوف نعتقلك هذه فرصتك الأخيرة وانتهى الأمر تريدين شيئا؟ هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير لا أحتاج لشيء حسناً أرسل أحد هؤلاء الأشخاص إليك دولارين اذهب وأخضر شيئاً للطفل هيا تعالى ضع يديك خلف ظهرك هيا هيا قف مقابل الحائط حسنا اجلس حسنا اجلس انت هناك هيا دعني اسألك شيئا ان اتصلنا بالسيد جورج اتظن انه سيأتي الى هنا الى مطار جون كينيدي ويأخذ هذه الحقائب إن اتصلت به على الهاتف وقلت له سيد جورج أوقفنا كارلوس ويدعي بأنه ليس هناك أي شيء لا أعرف لا أعرف لكنني أمل أن تقوم لا تقل لي إنك لا تعرف سأتصل به الآن وسأخبره أننا احتجزنا الحقائب هنا في مطار جون كينيدي وأنك تدعي أنها حقائبه وسأعرف ماذا سيقول لأنني لا أحب أن يكذب علي أحد لذلك سأجري هذا الاتصال هذا بالضبط ما أخبرني الآن أنا أقول الحقيقة حسناً أرجوك سيدي سأجري الاتصال بعد التدريب بعد كل دراسة تصنيف تأشيرات الدخول من بطاقات الحفظ يضعونك في حجيرة صغيرة إنه ليس أكثر العمل فخامة في العالم لكنه شر لا بد منه تجلس هناك لساعات في اليوم وتضع الأخدام لساعات وتحلل الناس أو تحيل من يحتاج إلى تفتيش أدق إن كان ثمة ما يثير الشك سواء كان شيئاً في أنظمتنا أو ما فهمته من تعابير شخص ما ستحيله إلى قسم جوازات السفر الثاني لدينا امرأة من أوكرانيا وصلت للتو سنأخذ حقائبها ونطلب من أحد الضباط الذين يتحدثون الروسية أن يعمل معك لأخذ إفادتها حسناً بضعة أسئلة فقط عن رحلتها الأخيرة إلى الولايات المتحدة تعترف انها بقيت بعد انتهاء تأشيرة دخولها المرة الماضية كان هذا منذ سنة مريضت وقررت إطالة إقامتها وهذه المرة تبقى شهر واحد فقط وتقول إن هذا ربما لا يكون أمرا هاما قل لها إن بقاءها لشهر إضافي يعتبر أمرا هاما كسر جديد أن أحد ميساة سوى سوى ميساة سوى ميساة سوى ميساة قلت لها أنت تبقى أمرا كما رجاءً إهدأي لا بأس. أريدها أن تشرح لي لماذا حصلت على تأشيرة الدخول هذه أصلاً. رحلة الكنيسة. رحلة الكنيسة؟ زارت قرية أمش. تعتبرها رحلة كنسية. يوم واحد رحلة إلى قرية أمش؟ بقيت هنا لسنة كاملة. نعم، لكنها زارت قريتهم أيضاً هذه ليست رحلة كنيسة ماذا قالت للسفارة عن سبب رغبتها بالحصول على تأشيرة الدخل هذه؟ هل تعلمون أنها أخبرتهم أنها بحاجة إلى رؤية ابنة أخيها وأنه ثمت رحلة كنيسة إضافية كانت عطلة دينية هامة لا تعلمين هو الزرأسي يمكنك أن تعرف أنني أعرف أنك لا تقولين الحقيقة وهذا سيستمر إلى الأبد إن تبعت كلامك بهذه الطريقة مجدداً لنعود إلى سبب حصولها على تأشيرة الدخول هل كان حقاً من أجل رحلة كنيسة؟ حسنا شكرا اشرح لها تم اتخاذ القرار بعدم دخولها الى الولايات المتحدة اليوم بناء على حقيقة انها حصلت على تأشيرة دخولا بطريقة الاحتيال واطالت اقامتها بعد انتهائها لشهر كامل لذلك ستعود في رحلة جوية غدا مساء الى اوكرانيا وهي ممنوعة من المجيء إلى هنا لخمس سنوات زيارة قرية أمشليوم لا يكفي للقول إنك هنا في رحلة كنيسة ربما تكون قصة مؤثرة لشخص ما لكن على المدى البعيد هذا خرق للقانون وهذا أمر غير مقبول أفضل شيء في وظيفتي هو الإثارة المطاردة نحن نبحث عن المخدرات المهربة بشكل محدد جيد متأكد لندخل ضعه في جيبك سندخل الغرفة ونفتش جسمك حسنا هيا انتقد ضابط سيناترا سيدا يحمل حقيبة رأينها عدة مرات عيناه محمرتان يبدو كأنه لا يركز تماما من المحتمل أن يكون ثملا ثمت أمر غير طبيعي ثمت أمر غير عادي أستطيع أن أعرف هذا من وجه الشرطي أخرج كل شيء من جيوبك وضعه على الطاولة لا لا لا أبقي ملابسك عليك لماذا يرغب الجميع بخلع ملابسهم؟ فتش الضابط الحقيبة أظن أنه ليس فيها أي شيء لكن للحرص على السلامة ربما أضطر إلى تفتيشها ثانية شخص آخر يقوم بالتفتيش لا يعني أنه أغفل أي شيء هل والدك هنا؟ نعم يعيش أبي في نيوجيرسي وأمي في بنسلفانيا، هاكتستاون ما من تعيش هنا؟ إلى أين أنت ذاهب؟ هاكتستاون مع والدتك؟ في بنسلفانيا. أنا أعيش في هاكتستاون في نيو جيرسي. نعم إذن قل لي ما رأيك؟ حسنا لا أستطيع قراءة لغة جسده وسلوكه اشرح لي الأمر برمته لا يستطيع الإجابة على أسئلتي بشكل واضح لم يستطع إخباري لماذا غير بطاقته؟ عينه محمرتان بشدة هل بدأ أنه تحت تأثير مادة ما؟ نعم ربما يكون مخدرا أو ثميلا مخدرا هل له رائحة؟ لا ماذا ستفعل؟ أريد أن أتحدث إليه الآن أنت ترى تلك الحقيبة صحيح؟ ترى الاسم على تلك الحقيبة؟ لا رأينا هذه الحقيبة عدة مرات منذ شهرين أخبرني ماذا يوجد في الحقيبة؟ لا شيء لا يوجد فيها إلا أغراض خاصة سنفتشها هيا افتحها انتبه للإسم هذا ما قلته تغير الاسم؟ ليست لي فتشها مجدداً أنا بك فتشها أنت فتشها. كانت خفيفة كالريشة نعم وكذلك كانت حقيبتي لما تلمسها لا لما تلمس الجوانب فتشها أنت لا بأس افتحها افتحها هل تفقدت الزوايا لا شيء ما هذا ضع. أجلس ضعه هنا أجلس ما هذا كوكايين. ألم تلمس الزوايا لا لم تلمسها. اجلس هناك هيا أجلس أجلس هيا أجلس إسأله إن كان قد ابتلع شيئا ما ولان أخرجه وفحص هل ابتلعت وحص. شيئا؟ أخبرني هل ابتلعت شيئا؟ بجانب إضافة إلى ما لديك في الحقيبة هل من شيء في معيدتك؟ ليس لدي شيء متأكد؟ لا شيء هل لا هناك شيء. شيء في معيدتك؟ نعم أم لا؟ سنجري صورة شعاعية إن وجدنا شيئا ستتورط ليس لدي أي شيء ماذا لديك؟ لا شيء لست مقتنعا ولا أنا هيروين اجعله ينهض اشرح له الأمر أنت رهن الاعتقال بتهمة إدخال المخدرات مفهوم؟ أبلى فريقنا جيدا بشكل استثنائي اليوم من نمط الحقيبة والاسم على الحقيبة وطريقة الإخفاء كان رجال يهتمون بكل شيء هذه كمية بسيطة نسبة إلى ما نمسك به هنا في جون كينيدي لكن هذا يظهر أنهم يحاولون تطور لذا علينا أن نتطور لن أنسى هذه الحقيبة أبداً تعيش وتتعلم عندما تظن أن الحقيبة فارغة تكون محملة بالمخدرات سيمضي بعض الوقت في السجن بالتأكيد لقد ارتكب خطأ كبيراً وهو في الخارج وسيدفع ثمن خطأه ما الذي حدث أيه الشرطي؟ إنه لا يعترف وهو ليس متوتراً إطلاقاً إنه يلتزم بقصته ويقول إنه لا يكذب القصة ليست منطقية تماما لكن ربما هكذا تسير الأمور وحسب لذلك علينا الاتصال بهذا الرجل والتحقق من الأمر قلت له أنت ما تخلص من هذا الهاتف وظهر أمر ما فسأتأكد من أنه متورط في شيء حسنا فلنتصل بهذا الرقم إذن لنتصل بجورج لنجري الاتصال مرحبا يا جورج، معك جون، أنا أعمل في جمارك مطار جون كينيدي اسمع يا جورج، أمسكنا بشحنة مخدرات اليوم من شخص اسمه كارلوس نعم، أتعرفه؟ أنت تعرفه، حسناً، ادعى أنه كان يحمل بعض الرزم لك ولشركتك، هل هذا صحيح؟ حسناً، المشكلة يا جورج هي أننا نريد منك أن تأتي لتؤكد لنا أنها تعود لك لأنه ليس لدينا أي دليل على أنه يعمل في خدمة السعاء بشكل شرعي نريد منك أن تأتي وتؤكد أن هذه الرزمة لك ويمكنك أخذها قال إنه قادم يجب أن يصل إلى هنا عند الرابعة مساء يمكننا أن نذهب إلى الغرفة ونشرح الأمر اسمعي سيدتي أنت لست رهن الاعتقال أنت بخير لن يحدث لك شيء أنت, أنت بخير أنت لست في ورطة هنا أنت لست في مشكلة حالياً لست متأكدين من حالة كارلوس ما زال علينا إضاح بعض الأمور لا نستطيع إخبارك ما الذي سيحدث معه بالضبط لذلك نحين المزيد من الوقت لكن في هذه الأثناء أجري بعض الترتيبات ليأتي شخص ما لأخذك هل تريدين أن يحمل بول الطفل كيلة؟ يا صديقي لا تضرب أمك هل تريد أن تجلس هنا؟ هل يمكنك الجلوس مع بول؟ نعم أجل كيف حالك يا صديقي؟ <تصفيق> وهذه أول مرة تسمعين بها بوجود المخدرات في الحقيبة أول مرة تسمعين بها أنه طالما أننا لا نكتشف أنك تكذبين علينا سيكون كل شيء على ما يرام هذا كل ما أعرفه وأن أقول الحقيقة حسناً حسناً شكراً لك شكراً لك مستعد صديقي؟ قررنا أن نترك الزوجة والطفل يذهبان لا يبدو أنهما يعرفان إطلاقاً بما يحدث حالياً الزوج محتجز إلى أن يأتي الشخص الذي يدعي أنه يتلقى السترات المزعومة إنه في طريقه إلى المطار ليؤكد أظن هو معك جون هذا رائع أين أنت الآن؟ إذن جورج أنت في طريقك إلينا تعال معنا قليلا لا توجد أي مشكلة سأتحدث إليه وحسب جورج ما هي التجارة التي تملكها? تملك زوجته السابقة وكالة سفريات. ما هو اسم وكالة السفريات? Lima Peru لقد أدخل سترات إلى البلاد. أره اللائحة كي يعرف إلى أين ستذهب. السترات. ثلاث سترات فقط؟ أي واحدة؟ أي واحدة منهما؟ الاثنتان أم هذه فقط؟ إنها منفصلة. ستذهب اثنتان إلى شخص وسطرة جلد واحدة ستذهب إلى هذه هلا؟ هل راول هو الشخص الذي سيأخذ هذه السترات الثلاث؟ طرحنا هذا السؤال قال إنه متأكد أن اثنتين من السترات ستذهبان إلى راول لكن كلها لها علاقة براول. كل السترات الثلاث لأن رؤول قال له اثنتان من السترات لي وواحدة ربما تكون لابن عمي أو لأمي حسناً لكنه كان سيأخذها كلها على أي حال إنه ليس متأكداً لأن الأخرى تذهب إلى اسم آخر هل يعرف رؤول كارلوس؟ لا لا حسناً تحدثنا مع جوج للتو إنه الرجل الذي يدير المكالة إنه يعمل مع ما يزعم أنهم سعاء يقول إنه ليس ساعياً لكنه عندما يسافر يعرض أن يحضر الحقائب في هذه الحالة كانت حقيبة واحدة فيها ثلاث سترات اثنتان منها ستذهبان إلى راول ولدينا رقم هاتفه والسترة ستذهب إلى أحد أقربائه ربما لابن عمه أحد أقارب من؟ راول راول تلقى أشياء في الماضي مه. لم تكن سترات قط وأتى إلى المتجر البارحة واليوم كان يبحث عن ستراته بیشت به ان راج انه في الماضي عندما كان رؤوری اقتی ليأخوذ الانشیاء این همار ایتر کنون متداره کنونی تارمک gruesوشن لان��ا کن نشتری کن فراق یا افراق لینته لاشتیه غنی varsتا بیکنه اه بدا اکثر قلقا و اكثر تباها کانم <تصفيق> نعم نعم نعم <تصفيق> نعم يقول هذا مؤكد بالنسبة إلينا هذا تطور هام جدا في القضية الخطوة التالية هي أن نقوم بتسليم مراقب للسترات للمتلقيين الاثنين الذين يفترضوا أن يأخذ الأشياء كما نأمل كارلوس اليوم هو يوم مساعدك قصتك مع السيد جورج كانت صحيحة لكن الأمر لم ينتهي إطلاقا رغم أنك لن تعتقل اليوم إن أتينا للعثور عليك لأننا عرفنا أنك كذبت علينا أو أنك تعرف أكثر بكثير مما أخبرتنا عنه فلن تكون الأمور جيدة لكن حاليا تم تحقق من قصتك في المستقبل عليك الاستماع إلى جدتك وأن تكون أكثر حذرا بكثير فيما تأتي به إلى الولايات المتحدة جدتي امرأة عجوز حكيمة وهي تعرف الكثير وسأفعل هذا بالتأكيد من الألف فصاعدا عندما تسافر خاصة عندما تأتي بزوجتك وابنك معك اعرف ما الذي تحمله أثناء سفرك حصلنا على الكثير من المعلومات اليوم كان يوماً حافلا لكنك سترحل اليوم أجرينا اتصالاً هاتفياً بمساعد المدعي العام وقدمنا له كل الحقائق وبعد النقاش معه لم يكن لدينا ما يكفي من الأسباب لاعتقال الساعي لذلك تم رفض الادعاء إذن هل قدمت بسيارتها؟ لكن لا يزال لدينا الكثير من الأدلة لدينا اسم ورقم مهاتف وموقع المتلقي الذي كان من المفترض أن يأخذ هذه المخدرات في موقع تلك الوكالة تحديداً لذلك سنتابع التحقق من الأمر أنت محظوظ جميع الذين اعتقلناهم اليوم خرجوا مقيدين بالأصفاد أنت بين نسبة واحد من مئة أو واحد من ألف شخص لم يتم سجنهم هذا اليوم